من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مراتي تسرون اليهم بالموده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 فَأَكُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ عَذَابًا وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّ لَوْ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 إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْفَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمُ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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ حَمِيدٌ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن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 إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الفوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذرين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في, في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من الآخرة كما يأس